هادئا في س ب و ع ه ا ل ل ه ب أ م ر ل س ي للعلوم ا ل ف ا س ق ي ن ل نصرته ا ل ل ه ا ت خ ل و ا o h وَلَا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ن